Oh, oh. تبارك من تعالى في علاه يقول لعبده اطمدني تجدني أنا الجبار خلاق البرايا الديان فاطلبني تجدني أنا الحنان أرزق كل حي أنا الحنان أرزق كل حي أنا القهار، ربط مهني، تجدني. أنا الله الغفور لكل ذنب. أنا الله الغفور لكل ذنب. أنا المعروف فاطلبني تجدني أنا الهادي البديع فليس مثلي لدفع الهم فاطلبني تجدني أنا المعطي الجزيل من العطايا أنا الوهاب فاطلبني تجبني أنا الرب المصور كل شيء أنا التواب اطلبني تجدني الله الله انا بان السماء بلا عمد ابد حيل فاطلبني تجدني أنا القاضي ولا القاضي ولا قاض سويا أنا القاضي ولا قاض سويا ليوم القصل فاطلبني تجئني أنا الركن الوثيق لكل عبد أنا ملجاه فاطلبني تجدني أنا الله الحكيم لي على العاصين فطلبني تجدني أنا الضروف بكل خلقي أنا الموجود فطلبني تجدني أنا الله العليم بكل شيء أنا المقصود فاطلبني تجدني أنا الله العظيم ولا سوى أنا الرحمن فاكلبني تجدني أنا الرب الذي لا رب غيري أنا الرب الذي سائل اطلبني تجدني انا الملك المهيمن جل قدري عظيم الملك فطلبني تجدني أنا المعبود لا يعبد سوى آياء أنا الحنان تطلبني تجدني أنا للعبد أرحم من أخيه للعبد أرحم من أخيه ومن أبوي فاطل ضمي تجدني تجدني في صجودك يا تجدني في صجودك حين تدعو وحين تقول مفقودني تجدني تجدني راحم بر الرؤوف ب كل الخلق فاطلبني تجدني إذا المضطر قال ألا تراني إذا المضطر قال ألا تراني ونظرت <تضرت> إليك فاطلبني تجدني إذا اللهفان ناداني كظيمة إذا اللهفان ناداني كظيمة فقل لبئيك فاقلبني تجدني إذا عبدي عصاني لم يجدني إذا عبدي عصاني لم يجدني ثري على الأصل فاطلبني بني فاطل بني تجدني ومن مثلي وأين يكون مثلي وليس يكون فاطل تجدني، أتذكر ليلة ناديت سرا ألم أسمعك تطلبني تجدني هل أم إلي لا تقصد سوايا أنا المقصود لا تضني تجدني، ولا ينجيك يا عبدي سوى. فهل في الخلق من يعطي جزيلا سوى الحنان تطلبني تجدني سأغفر للعباد ولا أباد اغفر للعباد ولا هبالي ساغفر للعباد ولا هبالي غدا الحشر فطلبني واطلبني تجد وأكرم من أحب بلا حساب أنا الرزاق فاقلبني تجدني وأرحم من عصاني من عباد جهل منه فاطلبني تجدني وأكرم من يتوب إلي حقا لي الإكرام فاطلبني تجدني لِلآلِ وَالنَّامِ وَعَبْدِي اللَّهُ أَلِيَّ لِلْمَلَكُ تُفْطَبْ تَجِبْ أَتَعْرِفُ غَوْ بغيري أتعارف غافرا للذنب غيري أنا السكار فاطلبني تجبني أنا الفرد المدبر يرف فوق عرشي لي الملك تفضلبني تجبني. یا الله یا الله الله الله یا <العلي shares> الله يا الله يا الله الله <العلي oro Actually> یا الله یا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله.